وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمواجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن كتابهم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 ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وَكَانَ عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فرتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا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 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون وأنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً لقد كَانَ لُمْ ف رَسُون اللله أُسوةٌ حَسَنَةٌ لِمَا كانَانَ يُجُ الله وَالْيَومَ الآخِرَ وَذَكَر اللله كثرا وَلَما رَألمُؤمِنونَ الأأَحْزَابَ قوا هذا مَا وَدَن اللهَّ وَرسُونُهُ وَصَدَقَ اللهَّ وَررسُونُهُ وَماَا زَادَهُم إللاا إمََ وَتَسلمَاء مِنَ المؤمينَ لرجالوا صَدَب مَا عَهَد الله لَيْ فَمِنْهُم مْ قَبَ نَحْبَهُ وَمِنهُم مَ تَظِر وَماَا بََّّنُ تَبدلَ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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمتعكن وأسرحكن سواحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أهرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والص... والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصَّ إِمِينَ وَالصَّائماتِ وَالحافِ الّ نَفوجَهُمْ والحافِظاتِ وَذاكرِرينَ اللهَّه كَثير وَذاكرِرِين اللهَّه كَثيرَم والالذاكرِاتِ عَ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 هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يُخْرِجُكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا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 تُرْجِم مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَّا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن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 لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ما العونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل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 رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَ عَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيلاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سديدا. يصلح لَكُمْ أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا